Ah ah ah غردي يا روح الحان الجلال واسكبي في القلب نورا وامان علقي الافراح في جيد الهلال واهتفي بالحب اهلا راح غردي يا روح الحان الجلال واسكبي في القلب نورا وأمان علق الأفراح في جيد الهلال واهتفي بالحب اهلا رمضان